بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فنواصل فيما يتعلق بأحكام نائب الفاعل وذكرنا أن الذي ينوب عن الفاعل أربعة أمور الأصل الأول وهو المفعول به هو الأصل وهذا يدل على أنه إذا كان المفعول به حاضرا أو موجودا مذكورا فلا ينوب عنه أو لا فلا ينوب عن الفاعل غيره خلافا لبعضهم وهذا مذهب الجمهور والصحيح ثانيا الذي ينوب عن الفاعل الجار والمجرور وفي المسألة ذكرنا قولين للعلماء القول أول أن النائب عن الفاعل هو الجار والمجرور معا والقول الثاني أن النائب عن الفاعل هو المجرور وهذا قول الجمهور ولعله اقرب والله اعلم وا الذي ينوب عن الفاعل وهو الثالث هو الظرف هو الظرف وذكرنا ما يتعلق به وذكرنا اشكالا وهو ان بعض الظروف قد تكون مفعولا به قد تكون هي مفعولا به وبالتالي لا يصح تمثيل بها كما مضى في صيمه رمضان صيمه رمضان لان الفعل صام يتعدى الى الى مفعول به ورمضان هنا هو المفعول به ولكنه ظرف فهل نقول الذي ناب عن الفاعل هو الظرف رمضان أو هو المفعول به رمضان لا شك اننا في اعرابنا للكلام نقول رمضان مفعول به صام زيد رمضان فرمضان مفعول به منصوب ونصبه فتح الظاهره على اخره وبالتالي حينما نقول نسند الكلام للمفعول فنقول صيمه صيمه رمضان وبالتالي رمضان هو نائب فاعل سواء كان ظرفا ام, أم مفعولا به لكن من الذي ناب عن الفاعل هو الظرف رمضان او هو المفعول به رمضان صحيح والله اعلم انه المفعول به لاننا اعربناه انه مفعول به وليس ظرفا ذكروا كذلك مما ينوب عن الفاعل المصدر المصدر ويكون ذكرنا له شرطا واحدا ما هو ان يكون ان يكون مختصا الشرط الثاني ان يكون متصرفا ذكرنا معنى التصرف وهو وهو ان لا يلزم حاله واحده التصرف معناه ان لا يلازم المصدريه كسبحانه سبحانه ملازمه للمصدريه فلا يجوز ان نقول سبح, سبح سبحان سبح الله لان سبحانه ملازما للمصدريه وبالتالي منازمة المصدريه فهي ملازمه للنصب وبالتالي لا يمكن ان تاخذ حكم الفاعل وهو الرفع لهذا امتنع هنا أن ينوب عن الفاعل المصدر سبحانه أما المصادر الأخرى التي ليست ملازمه للمصدرية لي يعني للنصب على المصدرية فيجوز أن تنوب عن الفاعل بشرط تحقق الشرط الأول وهو الاختصاص ومعنى الاختصاص أن يدل على معنى بإضافة أو ب بإضافة او بوصف او نحو هذا فتقول ضرب <تصفيق> ضرب او ضرب ضرب ضرب عنيف عنيف ضرب ضرب عنيف غريبه ضرب عنيف هذا مصدر وقد وهو تصرف يعني ليس ملازما للمصدريه لي فتقول هذا الضرب و ضربت ضربا وأخذت بالضرب ونحو هذا فيرفع وينصب ويجر اذا ليس مناسبا للمصدريه وقد اخت وهو كذلك مختص فقد وصف بماذا بنعيف اختص بماذا بالصفه اختص بالصفه فجاز ان ينوب ضرب هنا عن عن الفاعل فتقول ضرب ضرب ونحو هذا اذا هذه الامور الثلاثه الجار والمجرور والظرف والمصدر تنوب عن الفاعل أولاً إذا لم يكن هناك مفعول به، ثانياً إذا توفر فيها شرطان: الأول أن تكون مختصة، الثاني أن تكون متصرفة. ذكرنا بقي عند الإشكال في الدرس السابق هو اختصاص الجار والمجرور أو تصرف ولا أدري من الموقع فيه إشكال فقط. تصرف في الجار والمجرور نعم. اختصاص الجار المجرور ذكرنا وتصرف الجار المجرور اختصاص الجار المجرور أن يكون الجار مجرور مختصا أي له معنى زائدة له معنى زائد له معنى زائد, معنى زائد بوصف او, أو بإضافة بوصف أو بإضافة والتصرف معناه أن حرف الجر ليس ملازما لطريقة واحدة. لأن بعض حروف الجر تختص بجر أسماء الزمان مثلا، وبعض حروف الجر تختص بالقسم. فهذه حروف الجر التي تختص بالأزمنة كمد ومنذ بشروطها هذه لا تصح. ان تكون مع مجرورها نائب فاعل مذ ومنذ لا تصح لا يصح ان تكون مع مجرورها نائب فاعل حروف القسم الواو والتاء والباء لا تصح ان مع ان تكون نائب فاعل مع مع مجرورها باقي حروف الجر إذا توفرت فيها هذه الشروط مع مجرورها جاز أن تكون نائبة فاعل فتقول مر بزيد مر بزيد مر فعل الماضي مبني للمجهول بزيد جار ومجرور الجار ومجرور هما نائب الفاعل على قول أو زيد هو نائب الفاعل على على القول الثاني نعم آه ليست زائدة الباء ليست حرف زائد الباء حرف جرس اصلي هنا لان الفعل مر لا يتعدى الا بالباء فتقول مررت بزيد مررت بزيد هنا لا يوجد مفعول به واضح لا يوجد مفعول به فنقول مر بزيد نحذف الفاعل الذي هو التاء وينوب الجار والمجرور او المجرور عن ان انصا إذن ملخص الدرس فيما مضى ان الفعل او ان الفاعل يحذف وينوب عنه نائب وهذا النائب هو المفعول به في الاصل وهذا هو الغالب هذا هو الغالب فاذا ناب عن الفاعل المفعول به أخذ المفعول احكام الفاعل وهي وجوب تاخره عن الفعل وجوب رفعه اسناده إلى الفعل الى غير ذلك من الاحكام من تأنيث للفعل إذا كان نائب الفاعل مؤنثا أو تذكير الفعل إذا كان نائب الفاعل مذكرا والله أعلم بقي شطر من الأحكام يتعلق بالفعل إذا نحن حينما نسند الكلام حينما نحذف الفعل ونسند الكلام إلى المفعول هناك أمران نقوم بهما. الأمر الأول يتعلق بالمفعول به، والأمر الثاني يتعلق بالفعل. يتعلق بالفعل. ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمفعول به من أحكام، ثم ثنا بما يتعلق بالفعل، فقال. <تصفيق> نعم قال يضم أول الفعل مطلقا يضم أول الفعل مطلقا أولا اعلم أن الفعل الماضي الثلاث الفعل الماضي إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا الثلاثي والرباعي ليس عندنا اكثر من هذا الفعل اما ان يكون ثلاثيا مجردا وإما ان يكون رباعيا مجردا لا يوجد عندنا خماسي ولا سداسي ولا ثنائي أقل ما يتالف منه الفعل ثلاثة احرف اصول واقصى ما يتالف منه الفعل اربعه احرف اصول الآن الثلاثي هذا له ثلاث سياق هي فعل وفعل وفعل والرابع له صيغه واحدة فقط وهي فعلة إذن عندنا فعل فعل فعلة وهنا فعلة صيغه واحدة فقط الآن فعل مفتوحة العين فعل مكسورة العين فعلة مضمومة العين من هذه هي السياق الاصول الثلاثي هذا قد يزاد له بعض الحروف فالثلاثي قد يزاد بحرف وقد يزاد بحرفين وقد يزاد بثلاثه احرف ولا غير الرباعي قد يزاد بحرف وقد يزاد بحرفين ولا غير إذن عندنا مزيد الثلاثي بحرف ومزيد الثلاثي بحرفين ومزيد الثلاثي بثلاث احرف وعندنا مزيد الرباعي بحرف وعندنا مزيد الرباعي بحرفين فقط إذا اقصى ما يتالف منه الفعل المزيد ستة احرف وأقل ما يتالف منه الفعل المزيد أربعة احرف الثلاثي اذا زدناه حرفا يصير رباعي يعني لا نقول رباعي يصير ذا أربعة أحرف فرق بين حين نقول فعل ثلاثي وفعل رباعي لا يجوز أن نقول فعل خماسي أو سداسي لانه لا يوجد عندنا نقصد المجرد أما المزيد فنقول مزيد بحرف في الثلاثي مزيد بحرفين لا نقول خماسي هذا الثلاثي مثلا مزيد بحرف لا نقول رباعي نقول مزيد بحرف ك مثلا فعل مثلا ذهب أذهب هذا ثلاثي مزيد بحرف وليس رباعيا ونقول مثلا في الخماسي نقول إن فعل ان طلق هذا خماسي أو من خمسة أحرف هو في حقيقة طلاقا ثلاث أحرف زيد في حرفان إن طلق فهو ثلاثي مزيد بحرفين واستغفر ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف بالالف والسين والتاء. ولا نقول سداسي الرباعي نقول فعلنا نحرج مثلا هذا رباعي مجرد قد يزداد بحرف، فيصير تاء حراجة، فيصير خماسيا أو يصير ذا خمسة أحرف، وقد ي ي يصير ب يزداد فيه ي يزداد فيه حرفان، فيكون ذا ستة أحرف. إذا هذا فقط وإن كان هذا البحث صرفيا محض، ليس من علم النحو. قالوا المصنف يبنى او اذا اردت ان تبنيه للمجهول اذا اردت ان تبني الفعلا الفعل للمجهول حتى يُحْزَفَ الفاعل نتصرف الفعل والفعل هنا قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا ولا يكون امرا قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا أما الماضي فقد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا لننظر في كلام المصنف رحمه الله حيث قال يب يضم اوله مطلقا الان فعلا كخرج خرج او لناخذ الافعال المتعديه اكل اكل زيد طعاما فاذا اردنا ان نبنيه للمجهول فماذا نقول قال ضم اوله او هذا الذي قاله المصنف دا حراجة مثلا دا حراجة نغير صيغة تصير ماذا do يضم أوله مطلقة يأكلوا يأكلوا يغير أوله فيصير you وأنا أتوقع هذا الذي قال المصانع يغير أوله أو يضم أوله مطلقة ثم قال يشاركه الثاني أي يشارك الثاني الأول في الضم نحو مثلا تقول تعلم تعلم زيد الدرس نريد أن نحذف الفاعل فنغير صيغة الفعل فنضم اوله تو قال ويشاركه الثاني أي الحرف الثاني وهو العين فتضم كذلك في هذا النحو في هذا الباب تكرم تخرج تعلم فما قلت كو سياتي ما حكم ما قبل الاخير ثم قال انطلق عندنا في الفعل خماسي انطلق ان انطلق الأول هو همزة الوصل الثاني هو النون والثالث هو الطاء. قال المصنف يضم أول الفعل مطلقا أو أن تو يشارك الثالث وهو الطاء الأول وهو الهمزة همزة الوصل في الضم يضم أوله مطلقا ويضم الثالث في نحو انطلقا وانبساطة انبوسيطا واستخ سياتي است واضح واصل ويفتح ما قبل الاخر في المضارع وي... نعم ويكسر ويكسر في الماضي الان ذكر احكام الاحرف الاولى من الفعل في الماضي والمضارع قال يضم اول مطلقا وقد يضم مع الاول الثاني وقد يضم الثالث مع الاول هذه احكام الأحرف الأولى من الفعل في الماضي والمط... والم... والمضارع قال يضم الأول مطلقا وقد يشارك الأول في الضم الحرف الثاني في نحو تعلم وقد يشارك الضم يعني الفعل الحرف الثالث الأول في الضم في نحو انطلع الآن. ثم ضتنا ما قبل الآخر ما قبل الآخر في اكل هو الذي مثلنا به ا كان ضممنا الهمزه وانتظرنا ما قبل الاخير عندنا ثلاث احرف الأهمزة والكاف واللا اللام هي الاخر ما قبله ماذا الكاف اذا نقصر ما قبل الكاف في الماضي قال في الماضي وفي المضارع يفتح ياكل ياكل مضموم الكاف هي ما قبل الاخير ضممنا الأول ثم قال ويفتح ما قبل الاخر في المضارع فنقول يؤكل يؤكل لانه هو ما قبل آخر الكاف إذا في الفعل المضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر في الفعل الماضي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر خرج. خورج دخل دخل خرج به ودخل به أو خرج إليه خرج زيد إلى الساحة خرج إلى الساحة هو النائب هنا هو الجار مجرور خرج الى الساحه دخل الى القسم واضح فنضم الاول ونكسر الثاني وهو الذي ما قبل الاخير فوهي ما الدرس يفهم زيد الدرس ي نضم الاول يفهم نفتح ما قبل الاخير وهو الها يفهم. يفهم يؤكل الطعام ضرب زيد عمرا نضم الأول نكسر ما قبل آخر ضرب عمرا يضرب زيد عمرا هذا مضارع نضم الأول نفتح ما قبل آخر يضرب عمرا يضرب عمرا ثم ماذا قال؟ اه لا مازال ليس بعد ماذا في تعلم وتعلما الان نحاول ان ناتي بالافعال نكثر من تعلم هو انظر هو ثلاثي مزيد بحرفين اصله علم عاليمه ثم ضعف وسطه هو العين ضعف فزيد بحرف فصار علم ثم ضغط عليه التاء واضح حرف ثاني مزيد فصار ماذا تعلم تعلم زيد المسالتان لاحظوا تعلم زيد المسالتان اين المفعول المساله اين زيد هو الفاعل عفوا أين فعل هو زيد نحذف الفاعل اولا من ينوب عن الفاعل هنا المفعول به اي المساله نعطيها احكامها احكام الفاعل فترفع وتسند الى الفعل الان هل هي مؤنث او مذكر مؤنث يؤنث معها الفعل سواء طلع هذا تأنيث مجاز عفوا هذا تأنيث جائز وليس واجب تعلمة تعلمت قال المصنف نضم الأول ونضم الثاني كذلك في نحو هذا ونكسر ما قبل آخر لأنها ماذا أين تأ... ما قبل آخر في تعلمت الميم خطأ اللام لان التاء ليست من الفعل واضح التاء ليست من الفعل انما الحروف الاصليه الفهم التاء ليست من الفعل جاء بها لتانيه الفعل فقط اما الأفعال التي تكون الفعل فهي التاء الزائده والعين واللام الاصليه واللام الزائده والميل فنقول تعل نكسر الله تعلم ويبنى على الفتح تعلمت الْمَسْأَلَةُ تعلمت الْمَسْأَلَةُ التاء ساكنة أو كُسِّرَت بسبب التقاء المسكين الساكن اللي هو اللام التاء تعلمت الْمَسْأَلَةُ إذن هذا مزيد بماذا؟ بحرفين نأتي إلى المزيد بحرف الثلاثي المزيد بحرف أذهب أو هذا في إشكال هما المهموز هذا في إشكال فقط، ونحن لم ندرسهم من قبل، ربما يشكل عليكم. إذن آه... قاتل يقع إشكال كذلك. <تصفيق> لا أعمل. ها إن تسر انتصر لان الامور لو درسنا تمتنا في صرفها كان الامر هينا علي لكن لا بس انتصر اول نظم الاول ان اه انتصر نعم انتصر في المعركة انتصر زيد في المعركة انتصر في المعركة فنضم الأول ونضم الثالث ونكسر ما قبل آخر وهو السات انتصر استغفر استغفر زيد ربه أو استغفر زيد الله نضم الأول نضم الثالث كذلك وهو التاع وهذا ما قبل الاخر هذا يبقى كما هو ما قبل الاخر وهو الفاء فنقول استغفر الله استغفر الله طيب نصر نقول نصر زيد نصر الله زيدا نصر زيد الان يستغفروا يَسْتَغَ فِي رُو نظم الأول يُسْتَغَ إذن انظر يَسْتَغَ تبقى كما هي يُسْتَغْفَرُ تفتح ماذا ما قبل ما قبل الاخر إذن المضارع في ما قبل الآخر يفتح حكم الحرف الثاني والثالث في الماضي فقط واضح ينطالق زيد ينطالق طالق زيد بالكتب ين انظر ينطلق نضم الاول ونفتح ما قبل الاخر ينطا هل تغيرت الطا لا لا لا اقتلنا ما اين قبل اخر هو اللام ينطلق بالكتب واضح الى هنا لا اشكال جميل لحد الان لم نتكلم عن الامور الصعبه وربما نتكلم عنها الان عندنا اختار زيد ثوبا اختار زيد ثوبا كيف لو حذفنا الفاعل ماذا نقول اختير او اختير نضم الاول اللي هو الهمزه اخ وهنا ماذا نضم كذلك نضم التاء اختو الالف اصلها ياء فتكسر ما قبل آخر اختير اختير ثوب اختييير ثوب طبعا لا لا تنطق هذه الياء ساكنه حركتها تنتقل الى التاء تنتقل حركتها الى التاء فتكسر التاء فنقول اختير اختير هذا الذي هذا المستعلم اختير ثوب يختار يختار زيد ثوبا هذا نقول نضم الاول ونفتح ما قبل الاخر اين قبل الاخر هو الالف هذا الالف اصله ماذا اصله يا يختا تا يا رو يا رو هذا الاصل لكن ماذا يحصل هنا الياء اذا تحركت الياء هذه قاعده صرفيه اذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تنقلب الف فتصير ماذا يوختاروا يختار ثوبه يختار ثوبه وبيت أن لك أين الفتح هنا ما قبل آخر تقل مقدر هنا الفتح مقدر أصله يختار الفعل المضارع هذا يختار أصله يختار ينطلق يختار ينطلق يختار, ينطلق. يختار. الياء دائما مفتوحة متحركة عفوا ومفتوح ما قبلها فتنقلب أليفا إذا تحركت الواو أو الياء وكان ما قبله مفتوحا يجب قلبهما أليفا هذه أمثلة لا نكثل من هذه الأمثلة قال وباع الكسر لك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ها مشمما ضما وضما مخلصا اذا هذه ثلاثه ها كسر مخلصا كسر مشمن ضما وضم مخلصا لك الضم المخلص ولك الكسر المخلص ولك الكسر المشم بالضم او المشم ضمنا الان اولا اختار قال وباع اختار قال لانه اجوف واوي واختار باع لانه اجوف يائي ما الاجوف الاجوف هو الفعل الذي وسطه حرف عله الالف الباع باع وقال حيثما وجدت الالف في الفعل اما ان اصلها واو واما ان اصلها يا قال يقول انظر كيف ترجع الواو قال يقول قولا لا نقول قال قال قولا آه قال قال قولا ترجع الواو الالف الى اصلها فنقول قال يقول كما تقول كاتب انظر كاتبا أصله قال قا ولا ولا ماذا تقول يك يكتب هنا أصل ماذا يق ثم هذه تصير ماذا يقو يقول يكتب هذه التاء هنا في يكتب هي هنا هذه التاء كتَبَ يكتب هنا القاف يقول القاف ظهرت هي الأولى هنا طبعا هذه ياء المضارع واللام ظهرت هيت هنا اذا تبقى هنا الواو تبقى هنا قال تبقى هنا عندنا الالف فدل هذا على ان هذه الالف أصلها واو واضح تقول باع ها باع ضرب يضرب الياء هي ياء المضارعه هي الددع المضارعه الضاد موجوده في ضرب هي الاولى هي الاولى الباء موجوده والراء موجوده باع يبيع يبيع العين هي العين الباء هي الباء ياء المضارعه بقيه الالف والياء هنا متقابلان هذ تلك في الوسط تلك في الوسط اذا دل هذا على أن هذه الياء على ان هذه الالف اصلها اصلها يا. لهذا اعطانا قال واعطانا باع تلك و, و تلك ياء ولا يوجد ما اصله ألف الالف ليست اصلا ابدا او المصدر او المصدر نعم احسن و ليس المصدر فقط خاف و ليست خافة. هناك بعض الكلمات لا الفعل مضارع و ربما حتى... حتى تذهب الى تصريفات اخرى حتى تصل الى الاصل لكن في الغالب المضارع والمصدر اذا عندنا لك في قال لكن متى في قال و باع نعطيها كسره مخلصا او شمم او الكسر مشمما ظما او يضم المفرس متى اذا اردنا ان نسوقه الى المبني للمجهول اذا قال اصله هاول نضم الاول ونكسر ما قبل الاخر فنقول قو وي لا قو وي لا واضح قو وي لا يقول مصنف اولا لك في هذه الكسر مو خلاصه بدا بها لانها هي الاصل وهي الاكثر ماذا تكسر تكسر القاف تكسر القاف، واضح؟ إذا كان كسر هنا خالص، تقلب هذه الواو، فا، فيصير عندك قيلة كسر خالص، قيلة، واضح؟ كسر خالص في القاف، ولك الحالة الثانية الكسر المشم ضمن. الكسر المشم ضما وهذا فيه وجهان اما ان تنطق بالضم ثم تشمه الكسر فتقول قيل قيل كانك تنطق بالضم ثم تميل الى الكسر قيل واما ان تاتي بحركه بين الضم وبين الكسر مباشره تقول قيل قيل قوله هذا في الكسر المشم المشم ضمن وإما الحالة الثالثة الضم المخلص قوله قوله بالواو قوله وهذا سمع لكنه قليل جدا قوله سمع وهو قليل يوجد جدا عندك فيها ثلاث الكسر المخلص قيل وهذا الأشهر الأكثر والكسر المشم ضما قيل والكسر آه والضم المخلص وهو قول الكسر المشم ضما هذا يختلف من مدرسة إلى مدرسة مدرسه القراء المدارس المدرسه مدرسه القراءات تختلف يعني من مصر الى مدينه الى كل يعني مدرسه كيف تنطق هذا الكسره المشم ضم المشم ضم لا؟ نعم نعم في ورش في سي في ورش في سي الله اعلم في ورش فقط في هذه في سي ومواضيعها وما طبعا اذا هذا في قال و في المضارع يقال ويباع يقول ويبيع نقول يقول يقول في يقوالوا انظر يقوالو الواو تحركت هنا وما قبل حرف صحيح هذه كذلك قاعده نقول الفتح هنا فيقال ويباع ويخاف ويجال ويكالو هكذا ثم ماذا قال المصنف رحمه الله إذن أنهى الكلام بقي الوقت فقط هناك مسائل تتعلق في حقيقة في قضية ال... في ببل نائب الفاعل مسائل تتعلق بالأفعال التي تتعدى إلى مفعولين والأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل والأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ينظر إليها من وجهين الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدا وخبر كظن أخواتها والأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر ككسا وأعطا ونحوها في قضية إنابة المفعول الأول عن الفاعل أو المفعول الثاني عن الفاعل طبعا لا خلاف أن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول الأول الخلاف المفعول الثاني في الذي يتعدى إلى مفعولين وفي المفعول الثالث في الليث ادى الى مفعول الثالث عن الثاني ونحن نحفظ الان ماذا نفهم نفهم ان المفعول في ان اذا وجد المفعول به فولد ينوب عن الفاعل اذا وجد آه مفعول آه مفعول اول مفعول ثاني فالذي ينوب عن الفاعل هو الاول لحد الان نحفظ ان الاول فقط هو الذي ينوب عن الفاعل في متن اخرى ربما نتحدث عن الخلاف في هذه المسألة وما يتعلق بها كذلك تبقى هناك مسألة وهي مسألة في حقيقة صرفية نرجيها إلى كمعصر لكن أشير إليها فقط في الأفعال هذه الأجوف الاجوف نعم في قال مثلا أنت تقول قلت قولا أليس كذلك قلت قولا قبل هذا تقول مثلا ضرب زيد عمرا إذا أردت ابنه المجهول ما تقول ضريب عمرا أو تقول عفوا ضربني زيد أي نفعل به هو الياء واضحة الآن كيف تقول عن نفسك ضرب ضربت جيد ضرب تقول خاف زيد عمرا ماذا نقول عنه قيل خاف يخاف قي خيف عمر. فهم؟ لكن في خافني خافني زيد نحذف الفاعل ماذا نقول ماذا نقول تقول؟ هذا لا خفتوا هل يسوون من ذي معلوم خفتوا انا هذا من المعلوم معلوم كيف كيف نقول تتحدث عن نفسك بأنهم خافوك هذا هو السؤال كيف تتحدث عن نفسك بأنهم خافوك لا خوفت من خوف يخوف فخوفتك خوفني زيد خوفتك هذا لا إشكال فيه لكن الإشكال فيه قال وباع وصام ونحو هذا وخاف لا دخل الأصل هنا الإشكال فيه, فيه نحرك الأول والسؤال يبقى وطروح السؤال يبقى مطروح إلى أن نتناول علم السلام So what is related to the negative, we will answer what is related to the values. And the ثم part of the values is the part of the development, then the transfer, then the benefits, then the نزلك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد